خيرات تهين اذكر الهك للانكار اسرار لا تنسى ربك فالاذكار انوار اذكر الهك للانكار اسرار لا تنسى ربك فالاذكار انوار والذكر يا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 ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا مع أسرار الأذكار يتوالى مع التعليق على كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكلمات الراقية الرائقة التي كتبت بأحرف النور الإيمانية وقد ذكرنا من قبل أنه قال لنا إن الذكرى هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون والذكر منشور الولاية خطاب الاعتماد والتعيين من الله عز وجل الذي من أعطيه اتصل أي بالله ومن منعه عزل أي عن الحياة مع الله تخيلوا رجلا معزولا عن الله عز وجل كيف تكون حياته تكون نغصا تكون قلقا تكون ضيقا ضيقا كربا هما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ثم انظروا هذا الذكر هو القوت لقلوب الصالحين لقلوب الموحدين لقد ذكرنا أن أجسادنا لها قوت وهو الغذاء والطعام والشراب أرواحنا كذلك لها قوت وهذا القوت أنواع كثيرة منها الذكر منها الصلاة منها كذا منها كذا قراءة القرآن لكن الذكر له شأن عظيم يقول ابن القيم رحمة الله عليه الذكر هو قوت قلوب القوم وركزوا معي في الفقرديا هي يغاية في الخطورة الفقرة دي اللي يسمعها ويكون غافل عن الذكر ويعني أراد الله به الخير ممكن يحصل له عملية انعاش ممكن يحصل له عملية انعاش لما يسمع الفقر ديا واللي هو بفضل الله حي وعنده صحة يحصل له عملية تقوية تقوية الطاقة تعالوا نشوفوا بيقولك كده الذكر قوت قلوب القوم ما يقدروش يعيشوا من غيره كما لا يستطيع أحدنا أن يعيش بدون الطعام والشراب الذكر قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا أكيد عايزين مرة تانية الكلام ده الذكر قوت قلوب القوم عرفنا قوت القلوب يعني إيه زي الطعام والشراب القلب يموت إذا لم يعيش في الذكر مع الله كما أن الجسد ينهار ويصبح جثة هامدة إذا منع عنه الطعام والشراب قوت قلوب القوم التي مت فارقها صارت الأجساد لها قبورا إذا فارق الذكر قلوب الناس أصبحت الأجساد كالقبور والقلوب كالأموات في الأجساد بقى الجسم أبر والقلب ميت لأنه مفيش ذكر والذكر بقى عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا أي دار لابد أن تكون معمورة بأهلها فيها نشاط وناس ريحة وناس جاية وناس دخلة وناس خارجة وفيها حركة وحيوية وناس بتزاكر وناس بتطبخ وناس بتعمل شغلها وناس بترتاح دي ديار معمورة طيب الديار بقى عموماً في عربيات رائحة وعربيات جاية وفي شركات ومصانع وأرض بتتزرع طيب إذا مفيش حد في البلد إذا مفيش حد في البيت يبقى خرابه البيت لو مفيش ناس داخل أو هيبقى طراب كتير في كل مكان وعنكبوت وحشرات والرائحة تتغير اقفل بس شقتك أسبوعين ثلاثة كده شهر وما فيش حد يدخل فيها ترجع تلاقي العناكب في كل حتة وتلاقي الأتربة وتلاقي الرائحة متغيره وتحس بالوحشة في البيت طيب خلي الناس تسيب البلد وتمشي كده الزرعة حيموت وحتبص تلاقي البلد دي عبارة عن أرض بور أهو ذكر الله عز وجل بالنسبه للناس وبالنسبة لبلدهم وبيوتهم حياة عمارة وهو ده بقى مفات حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت يبا بيكلمني عن الناس هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالذاكر لله حي وال والناس والغافل المعرض عن ذكر الله ميت طيب ده بالنسبة للأشخاص طيب بالنسبة للبلاد والبيوت الخالية من الذكر حديث آخر وروى أبو موسى الأشعر أيضا كما روى الحديث السابق مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت يب هناك من البشر أحياء بذكر الله وهناك من البشر أموات بالغفلة والإعراض عن ذكر الله هناك من البيوت والبلاد أحياء معمورة بذكر الله عز وجل وهناك من البلاد ما هي في حيز القبور في حيز البور حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا قوما بورا خلاص الارض البور حتطلعي هتلاقي ملين حيات وأفاعي وأشجار جافة وأشجار فيها أشواك وأشجار كذا يبا إذن الذكر قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبور وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا والذكر سلاح المؤمنين ينفع تمشي من غير سلاح والعدو أمامك أو العدو يحاصرك أو العدو يطاردك أو يتربص بك من كان يتربص به عدوه فلا بد له من سلاح يقاتل به عدوه ويأمن به شرة فسلاحنا ضد أعدائنا الذين يقطعون طريقنا إلى الله ذكر الله نفسك عدو ليك نفسك عدوك أي النفس الأمارة بالسوء لأنها منبع الشهوات النفس الأمارة بالسوء منبع الشهوات منبع الشبهات منبع الرذائل مأوى الأخلاق السيئة تخيل لو أنت سبت نفسك كده حتلا يتروح نحية النظر للحرام، نحية الربا نحية الغش نحية التكبر والتجبر مأوى لكل سوء طيب إيه اللي يحارب النفس ديا آه ذكر الله عز وجل ولذلك العلماء الربانين قالوا حاجة جميلة جدا قالوا النفس الأمارة بالسوء كالبيت المظلم وذكر الله سراجها فمتى دخل ذكر الله نفسا أنارها وأضاءها يا سلام يعني النفس المظلمة دي فيها زي حاجة زي الحطب كده الشهوات والشبهات زي الحطب وال... وما شابه ذلك فحين تدخل يدخل الذكر يضرم النار في الحطب ما النفس الأمارة بالسوء مأوى كل سوء مأوى كل رذيلة لو صلتنا الذكرى على النفس الأمارة بالسوء فإنه يحرق الشهوات ويحرق الشبهات ويحرق الأخلاق السيئة وإحنا لما نولع الحطب في أوضة مظلمة إيه اللي يحصل تنور يب ذكر الله إذا دخل على النفس الأمارة بالسوء أحرق شهواتها وأحرق شبهاتها وأحرق أخلاقها المذمومة كما يحرق أحدنا الحاطباء في غرفة مظلمة فيحصل منه ضوء ونور يب نقول الذكر سلاح المؤمن اسمع كده الكلام الكلام الرباني هو سلاحهم سلاح القوم سلاح الموحدين الذكر سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق قلنا النفس الأمر بسوط بالشيطان ها مش دا عدو مهمة الشيطان ايه اه ربنا اخبرنا الشيطان عايز مننا ايه يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم من... يبقى مهمة الشيطان يقطع طريق الذكر عليك يقطع الطريق اللي بيوصلك لرب طب انت عايز تهزم الشيطان ايه اذكر الله اذا ذكرت الله خنس الشيطان كف الشيطان عن وسواسته انقطع الشيطان اندحر الشيطان كما قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ما بيركز على القواعد لأنه لو ضرب القواعد وقع البناء كله لكن لو ركز على أوضة ولا على شقة ولا على دور حينسي في الدور أو الأوضة أو الشقة لكن بإي لك لسه بقيت العمارة الشيطان ما بينشنش على شقة ولا على دور من الأدوار في العمارة بتاعتك الشيطان بي بينشن على الأساس طب الشيطان حينشن على عينك حينشن على دراعك وإيدك حينشن على رجلك حينشن على بطنك حينشن على لسانك وارد لكن مش ده هدفه الأساسي هدفه الأساسي نشن على قلبك لأن لو انضرب القلب الجسم كله يبوز ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وله هي القلب طب إنت عايز تصد الشيطان عن إنه يوصل لقلبك ما هو قاعد يحمحة ولين قلبك اذكر الله كثيراً ما يقدرش يدخل لقلبك عارف المنطقة العسكرية المعزولة بمساحة وسعة كده مغناطسية أو مساحة لو دخلت فا طيارة تتحرق أو لو حد عدى يحصل ذبذبات معينة هو ذكر الله بيعمل حوالين قلبك سياج منيع وحصن حصين الشيطان ما يقدرش يروح لأي ناحية إنما بقى شوف يقولك ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا هو ذكر الله أي ابن آدم يعني انخنس الشيطان فر رجع لورا بعيد ما يقدرش يقرب يقف بعيد وإذا نسي ابن آدم ذكر ربه التقم الشيطان قلبه يبه حيتحكم زي الفيروس حيقوم داخل جوه على الهرد ويرزة مش عارف عارفه ولا على ايه اللي بيقوه الكمبيوتر يومي بواز لك الكمبيوتر كله لا تعرف تفتح الملف ده ولا الملف ده لا لسنك يشتغل صح ولا عقلك تشتغل صح ولا رجلك تشتغل صح يبى اذا سلاح المؤمنين الذي به يقاتلون عدوهم كالنفس الامارة بالسوء والشيطان هو ذكر الله عز وجل ثم يقول والذكر ماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منها القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب انت ما شف طريق محتاج لمية إيه اللي يصبرك على الطريق عشان تقطعه وتوصل للنهاية إن يكون معك ما تشرب كل شوية طب انت في طريقك إلى الله عز وجل تريد أن تصل إليه فيرضى عنك إيه الزاد اللي المفترض يكون معاك يصبرك على التهاب الطريق ذكر الله تبارك وتعالى فاللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واكتبنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتب إليك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 تاحوا ابوابا مغلقه والذكرون لرب الخلق اخيا آخي